إِذ استتَسْقَاموا سَالِقَوْمِه فَقُل النظْرِ بِعَصَكَحَجرََ فَم فَجرََت مِنْهُ ثنتَ عشرَةَ عين قَدَ عَمَ كلُ أُناسِ إن م شْرَبَهُم خَدَ عَمَ كلُّ أُناسِ إن م شْرَبَهُم كلُ وَشْرَبُوا اللَّهِ وَلَا تَثَووا فِي الأرض مُفْسدينين.